قال ثم قال ويحك ابن الأشرف قال كان قدوم هذا الرجل بلادنا بلاء عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحد وانقطعت عنا السفل حتى ضاعت العيال وشهدت الأنفس فقال كعب ظل الفاجر قد قلنا لكم من أول كما يقول لا أصحابنا هؤلاء قد قلنا لهم من أول الأمر وما معكم من هذا؟ ما معكم خير؟ خرجوا قد خرج يا رسول الله من مكة قل هؤلاء ما عندهم فقه والله والله إنهم ما عندهم فقه ولا عندهم إدراك ولا يحسنون ليسوا أهلا للتأهل والتصدر ولا العجوع إليهم وهم ليسوا من أهل العلم الراسخين فيه من يرجع إليه في مثل هذه النسائل مساكين ما يفهمون بعض الحقائق يفهمها من هو دونهم وهم تصدر لشيء فوق حجمهم العلمي. فقال كعب أمن أنا ابن الأشرف أما والله لغد كنت أخبرتكم يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى هذا. فقال أبو نائل إن معي أصحابا أردنا أن تبيعنا طعامك ونرهنك ونرهنك ونوثق لك. وتحسن في ذلك مع أسحاب خلفي يريدون يدخلون عليك ويريدون يبيعوا طعاما جلبوه من مدينة ويريدون أن يبيعوك ويرهنونك شيئا ونوثق لك هذا الشيء ونرهنك هكذا أن أرهنك أنه حتى أضمه هنا أن بيعنا طعامك ما هم الذي جلبوا لا هم يريدون يشترون منه وممكن محتمل أنهم جاءوا بل أن البيع يطلق على البيع المعلوم على الشراء محتمل لكن الذي يظهر بدليل نرهنك أنه يريدوا يشترى منه يريدون الشراء منه وسيضعون عنده رهنا نعم هذا ولا شك أن تبيعنا طعامك ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك قال ترهنوني أبناءكم فاجر يريد رهن الأبناء من يرهن أبناء هذا مهم معروف في عرفهم ولا في عرف من تقدم رهن الأبناء إنما الناس ترهن الأموال أما الأبناء لا يرهنهم كيف ترهن ولدك؟ وإلى هذا الناس على هذا أنه ما في حد إذا أراد أن يضع رهن يضع ولد رهما قال ترهنونني أبناءكم قال إنا نستحي أن يعيرنا أن يعير أن يعير أبناؤنا بعدنا يعني نذهب وأبناؤنا يعيرون وقال هؤلاء الذين رهنهم أباؤهم قال إنا نستحي أن يعير أبناؤنا فيقال هذا رهينة وسق وهذا رهينة وسقين قالت ترهنوني نساءكم شفوا انظر إلى الترقيل أولاد سهل لكن نساء قالت قال ترهنوني نساءكم قالوا نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب فتنة وأنت أجمل العرب ولنا ملك وأية امرأة تمتنع منك لجمالك فتنة على نسائنا ما يصلح هذا قالت ترهنوني طيب وأية امرأة تمتنع منك لجمالك فلجمال فتنا انظر كيف فعل الجمال بأولئك النساء اللواتي راودنا يوسف تعالى هذا الشخص ينتبه هل لا يفتتن به, الناس؟ يفتتن به الناس نساء أو رجال فيحذر من هذا ولا يفتتن أيضا هو شوف الجمال فتنا ولكن نرهن طيب ولكن نرهنك الحلقة الحلقة بالسكون يعني السلاح وقد علمت حاجتنا إلى السلاح قال نعم وأراد أبو نائلة أن لا ينكر السلاح إذا رآه فوعده أن يأتيه فرجع أبو نائل إلى أصحابه فأخبرهم خبرا فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه ليلا فهتف به أبو نائل وكان حديث عهد بعرس بعرس بعرس فوتب من ملحفته فقالت مرأته أسمع صوتا يقطر منه الدم كناية أنه جاهد الصوت بالشرع عليك أسمع صوتا العرب كلامهم بني أسمع صوتا يقطر منه الدم كناية على أن هذا الصوت صوت شري لك واصل لك بشرع تقول له زوجته أسمع صوتا يقطر منه الدم وإنك رجل محارب محارب وإن صاحب الحرب لا ينزل في مثل هذه الساعة فكلمهم من فوق الحصن فقال إنما هو أخي محمد بن مسلم أطمأن لهم أخوه من رضاعة ورضيع أبو نائلة أخوه ما محمد بن مسلم هذا أخوه من أين جهة إيش قال يا أخوان تقدم معنا هل ذكر هذا أنه له أخوة معه محمد بن مسلم لكن أبو نائلة من الرضاعة محمد بن مسلم من أين جهة من رضاع أيضا فقال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة وإن هؤلاء لو وجدوني نائما ما يقضوني سكين هؤلاء يبغضونك بغضا شديدا لكفرك وحربك للنبي عليه الصلاة والسلام لكن قم قمأنوه أننا ما نحن حولك نحن جينا مساكين عنانا ذلك الرجل الذي نزل بلدنا عنانا هكذا جعلوا يطمئنوا استاذنوا رسول الله في هذا القول قبل أن يقولوا استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمئن لهم هذه سياسة عظيمة سياسة الحروب سياسة عظيمة ويجوز المكر بأعداء الله يجوز المكر بهم فقال إنما هو أخي محمد المسلم ورضيع أبناء له وإن هؤلاء يلوجدون وجدوني نائما ما يقضوني وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب مغفل الكريم إذا دعي بطعنة إلى ليل أجاب وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب فنزل إليهم فتحدث معهم ساعة ثم قالوا يا ابن الأشر هل لك إلى أن نتماشى إلى شعب العجوز مكان. نتحدث في بقية ليلتنا هذه قال إن شئتم فخرجوا يتماشون وقال وكان أبو نائل قال لأصحابه إني فات شعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه ثم إنه شام يده في فوض رأسه ثم شم يده فقال ما رأيت كالليلة طيب عروس عروس ما رأيتك الليلة طيبة عروس قطو قال إنه طيب أو إنه طيب أمي إنه طيب أمي فلان يعني امرأة. ثم مش ساعة ثم عاد لمثلها حتى قم أن ثم مش ساعة فعاد لمثلها ثم أخذ بفودي بفودي بفودي رأسه حتى سمكنا منه حتى سمكنا ثم قال اضربوه اضربوا عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئا ماتوا على المكان الذي تصاب به مقاتله ويموت ماتوا على المقصود كأنه ليل مظلم ما رأيتك الليلة كأنهم خرجوا في الليل وكانوا مظلما ما يرونه وإنما يسمعون الصوت ضربوه وهذا هو الموجود هذا الذي يظهرهم في ليل ما يرون شخصا. ثم قال اضربه اضرب عدو, عدو الله فاختلفت عليه سيافهم فلم تغن شيئا قال محمد بن فذكرته مغولا في سيف فأخذته وقد طيب وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار لا إله إلا الله صاح صيحة موت صرخ صراخا شديدا حتى سمعه أولئك الذين هم قريبون من هذه الحادثة وأوقد النيران انزعجوا بهذا الصوت إلا أوقذت عليه نار طال فوضعته في ثندوته عندك إيش في ثندوته ثم تحملت عليه حتى بلغت عنك حمد المسلم أخذ المغول السيوف ما أغلت شيئا فأخذ المغول ووضعه في ثندوته ثم تحملت عليه بعد ذلك وهذا مكان قاتل ثم تحملت عليه حتى بلغت عانته ها إله إلا الله ووقع عدو الله وقد أصيب الحارث فيهم حنق على هذا الفاجر يتعرض لرسول الله والجناب المصطفى عليه الصلاة وعندهم غير على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملان يصب رسول الله ويستهزأ به ويفعل الأفاعيل في جنابه ولا تجد هناك غير عند كثير من الناس لكن لو ملع البر والرزق والبترول والغاز خرجوا مظاهرات ومعنه لي يسوق لهم حتى عند الغير على رسول لن يخرجوا على هذه الهيئة التي عليها عداء الله لكن ما تجد من يغار على المصطفى إلا من رحم الله عليه الصلاة والسلام لكن يغارون على دنياهم أما هؤلاء انظر كيف فعلوا بالمجرم هذا لأنه عدو الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتدي على جناب المصطفى ما رأيت أحدا يحب أحدا كمحبة أصحاب محمد لمحمد من قال هذا نعم سفيان أبو سفيان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه ما رأيت أحدا يحب أحدا كمحبة أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم عندهم حب شديد له وهذا حب شرعي وهذا حب عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم يتعبدون الله بحبهم لرسول الله قال فوضعته في ثندوته ثم تحملت عليه حتى بلغت عانته ووقع عدو الله وقد أصيب الحارث ابن أوس بجرح في رأسه أصابه بعض أسيافنا فخرجنا وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث ونزفه الدم فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه فجئنا به انتظروا صاحبهم وأخاهم حتى أتاهم ولم يرجعوا المكان خوفا على أنفسهم أنه يحصل شيء انتظروا في مكان حتى جاءهم توقعوا أنه يأتي إليهم لأن رجوعهم فيه ضرع الجميع لكن انتظروا في مكان بعيد حتى يأتيوا وقد علموا أن هذه طريقه أن هذه طريقه التي يمر بها أما الرجوع إن كان يستطيع شخصا يرجع لأخي يرجع عليه وإن كان لا يستطيع على حساب الآخرين فلا واحد ولا عشر يذهبون والحمد لله هلأت بسبيل الله وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رأس أصابه بعض أسيافنا فخرجنا وقد أبطى علينا صاحبنا الحارث ونزفه الدم فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم صلي فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل كعب وجئنا برأسه إليه هل هذا فصحيح وجئنا برأسه إليه ما أظنه هذا فصحيح الأفضل فيه أنهم قتلوه أما أنهم جاءوا برأسه ما فيه فهذا يحتاج نظر بعض الألفاظ تختلف عن الألفاظ الصحيح وإنما قتلوا مشوه فأخبرناه بقتل كعب وجئنا برأسه إليه وهذا جائز من حيث الجواز يجوز إن كانت هناك مصلحة ليطمئن الناس وليعلم الناس أنه قتله يقينا هذا الفاجر ولا سيمة مثل كعب هذا المجرم يؤتى برأسه لكن إن كانت هناك مفاسد من جز الرؤوس فما يصلح فعل, فعل هذا ولا سيمة في زمننا هذا فإنهم يسيمون أهل الخير بالإرهاب انظر ماذا يصنعون يقطعون الرؤوس ويصورونهم وإرهاب وإلى آخر ذلك ما يتوصلون به من مثل هذه الفعال الحمد لله قتلوا يكفي. قتله يكفي لا يحتاجنا جز الرؤوس ولا شيء قتله يكفي ولا سيمة إذا حصلت مفسدة من ذلك وإنما هذا كان على طريقتهم يجزون الرؤوس فضرب الرقاب الله يقول وسيئهم كانت تضرب الرقاب طيرها فلا يحتاجنا هذا لم تكون هناك مسحى ما يحتاجنا هذا أو كانت هناك مفسدة والآن مفسدهم وتحقيقه بعض الناس ما يفكر في عواقب الأمور يظنوا إيه أخني جز الرأس وهذه بطولة هناك مرة يحصل على غيره من هذا الشيء هذا ما فيه مصلحة الآن لأهل الإسلام جز الروس ما فيه مصلحة ثم أتانا يتبع وأثارنا فحتم فأخبرناه بقتل كعب وجئنا برأسه لي وتفل على جرح صاحبنا فرجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد أصابوا خيرا رجعوا إلى أهلهم وقد أصابوا خيرا ودعا لهم رسول الله قبل الذهاب حتى خروج النبي صلى الله عليه وسلم بقي على قرقاد إلى آخر ذلك وأنه قال انطلقوا بسم الله هذا هل هو في الصحيح؟ ما أظنه تاجا ينظر ففيه زيادات هذا علم في الصحيح قال وتفل على جرح صاحبنا فرجعنا إلى أهلنا فأصبحنا فأصبحنا وقد خافت يهود وهذا أمر مقصود شرعا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم نصرت بالرعب مسيرة شهر فإرعاب وإرهاب أعداء الله, أعداء الله أمر مقصود شرعا وما عليك من هذه الشنشنة رهابيون إلى آخر ذلك هذه لدون بها الصد تشويه الإسلام وإلا إرعاب عداء الله هذا أمر مقصود شرعا قال فرجعنا إلى أهلنا فأصبحنا والله قل أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله هم يخافون الله لكن إذا دخلهم دعوا من أهل الإسلام فارعبوهم ورهبوهم فهذا شيء مقصود شرعا وبالحق فرجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يهود وقعتنا بعدو الله فقال رسول الله من ضفرتم به من رجال يهود فاقتلوه وهذا أيضا نحتاج إلى أن ينظر هذه الزيادة من ضفرتم به من رجال يهود فاقتلوه هذا يحتاج إلى نظرهم في المدينة جالسهم في المدينة وأمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الزيادة تحتاج نظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضفرتم به من رجال يهود فاقتلوه وهذا أيضا جائز إذا كانوا عداء وبيننا وبينهم حرب فلا بأس وبعض المخاذي الذين لا فهم لهم لا إدراك لما أفت الشيخ يحيب تلك الفتوى العامة من مجتب من الروافض فاقتلوه قالوا إيش هذا يقول ما تفهمون لا تدركون هذا إرهاب لهم مرعب لهم وهذه سياسة شرعية سياسة شرعية لإدخال الرعب في عداء الله وهذا في شأن الحربيين من كان محاربا وعرف بالحرب فلا باسا يعطى حكم عام من وجد رافضيا يقتله والله لرأيتهم في دعر لكن أهل الإسلام ما فقهوا هذه الفتوى حتى جاول بيوتهم بعدها لما سالموهم وطمئنوا لهم بعضهم طمئننا لهم هم عرفوا خطورتهم اتوا الى بيوتكم لو كان عملوا بتلك الفتو والله ما دنوا من صنع اولادنا من غيدها سيبقوا في صعده من وجد رافضا فليقتله فتو في محلها وصايبه وفيها من السياسه الشرعيه ما فيها وفيها من بعد نظر الشيخ ما فيه ولكن ما عملوا بها الا الذي مكانه يخاف انه يوجد بحضره موت وأنه يوجد المهر وانه يوجد في المنطقة البلانية خاف الرافضي على نفسه لرأيك اركف عين المناطق الأخرى ويأرز إلى محلة لكن ما أدركوا هذه الفتوى وأبعاد هذه الفتوى وما فيها والله من الخيض أهل الإسلام قال فوتبا محيصة ابن مسعود على سنية الرجل من تجار اليهود إيش في سنينة على سنينة رجل ما فسر هذه اللفظة على سنينتي رجل من تجار اليهود فوثب محيصا بالمسعود على سنينة رجل قال فوثب أنا عندنا سنينة ضبطها ضبطا أي يعني إحسنت سيكون على سفينة أما سنينت خطا أنا عندي سنينة أحسن تقول في نسخة على سفينة رجل من تجار السياق يدل على هذا قوله من تجار يهود يدل عليه إذن يقال في نسخة الذي عنده نفس النسخة حقيق يقول على سفينة رجل من تجار يهود قال فوثب محيص ابن مسعود على سفينة رجل من تجار يهود لذلك أنا نظرت في كتب اللغة قلنا علىنا نجد معنا نسنين هذا ما فيش فيكون على سفينة رجل من تجار اليهود اما نحن ضبطها ضبطا سنينة رجل على سفينة رجل من تجار اليهود أه؟ اسمه سفينة على سفينة رجل على سفينة على سفينة رجل من تجار اليهود جيد يكون بدل وعلى سنينة ويصلح ايضا على هذا المعنى على سنينة اسمه سنينة وهو رجل من تجار اليهود إذا ما في إشكال يكون اسم له سنينة أو اسمه سفينة على النسخة الثانية ما في إشكال لا على سنينة ولا على سفينة فيكون رجل هذا بدل والغراءة تقرى كذا على سنينة الرجل بدل من مجرور والسنينة ممنوع من الصرف وليس تم إضافة أحسنته فهو بدل على سنينة رجل من تجار اليهود كان ينافسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة بن سعود ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول أي عدو الله أي عدو الله قتلته أي عدو الله أو عدو الله قتلته أما والله لرب شحم في بطنك من ماله وقال محيصة والله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضربت عنقك قال لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني قال نعم قال والله إن دينا بلغ بك هذا العجب إن دينا بلغ بك هذا لعجب أي والله استسلام وإدعان الأوامر التي تصدر من, من الله من رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يتعجب تنحل كفره والله إن دينا بلغ بك هذا العجب أو بلغ بك هذا نعجب صحيح هذا الله يتعجبون من طواعية أهل الإسلام لدين الله سبحانه وتعالى طواعية إلا أنهم في الفترات المتأخرة الأزن متأخرة ترخوا كثيرا من ذلك وجاروا عند الله وهذه الحرب شيء مقصود لأنهم يعرفون إذا تمسكوا بدينهم فعندهم طواعية لربهم جل وعلا فزعزعوهم عن هذه الطواعية التي كان عليها, كان عليها أسلافهم والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب فاسلم حويص أثر فيه هذا الفعل الله لو أمرني رسول الله بقتلك لغتلتك لكن ما أمرني وهو أخوه محيصة أخوه حويصة يقول لو أمرني رسول الله بقتلك لغتلتك ما عندنا أخوة لك مقدمة على الدين الله سبحانه وتعالى فعندنا تقديم الدين على الأخوة النسبية قال فأسلم حويصة وأنزل الله تعالى بشأن كعب لا تملونا لا تقتبرونا اللام للتأكيد وفي معنى القسم والنون لتأكيد القسم مؤكدان لهذا الأمر وأن هذا حاصل بكم والنون لتأكيد القسم في أموالكم بالجوائح والعهات والخسران وأنفسكم بالأمراض وبالغتل أيضا وقيل بمصائب الأقارب والعشائر ما يحصل لهم من موت قال عطاهم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم ورباعهم وعذبوهم وقال الحسن هو ما فرض, ما فرض عليهم في أموالهم وأنفسهم من الحقوق كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة كل ذلك تقدم ذكره ونتسمعنا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا يعني مشركي العرب أي من ليس على كتاب سواء كان من العرب أو من غيرهم ومن ومن الذين أشركوا يعني مشركي العربي أذا كثيرا وإن تصبروا على أذاهم وتتق الله فإن وتتق الله فإن ذلك من عزم الأمور من حق الأمور وخيرها وقال عطاء من حقيقة الإيمان انتهينا من هذه الآيات الحمد لله ایلہ و نسبحانه اللہ و لا ایلہ اللہ انتستغفر اضوارت و